114. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 115. يسقى بماء واحد 116. ونفضل بعضها على بعض في الأكل 117. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 118. 119. قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد 110. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مَوْعِظَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَاهُمْ لَهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ 112. إنما أنت منذر 113. ولكل قوم هاد 114. الله يعلم ما تحمل كل أنثى 115. وما تغيظ الأرحام وما تزداد 116. وكل شيء عنده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 111. وهو الواحد القضار 112. أنزل من السماء ماء فسانت أودية بقدرها 113. فاحتمل السيل زبدا رابيا 114. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 119. كذلك يضرب الله الحق والباطل الزَّبَدُ فأما الزبد وَأَمَّا مَا 111. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 112. كذلك يضرب الله الأمثال 113. للذين استجابوا لربهم الحسنا 114. ومن يجب أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 115. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن 119. إنما يتذكر أولو الألباب 110. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 111. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 111. طلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 112. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 113. سلام عليكم بما صبرتم 114. فنعم عقم الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه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 في اخرته الا متاع ويطول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربي قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وطمئن 119. قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 110. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من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 كَذَو تُصبُ بِماَا صَلَع قَارعًا أَوْ تَحلُلُّ قَبًا مِنْ دَهِم حتىَ يَأتَ وَعدُ اللهَّ إِ اللهَّهَ لا يُقْلِف المعَد وَلا قَدسْ تُغْزِئأَ بِسُلم مِنْ قَابنِك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 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لَهُ من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة 119. التي وعد المتقون 110. تجري من تحتها الأنهار 111. أكلها دائم وظلها 112. تلك عقب الذين اتقوا 113. وعقب الكافرين النار 114. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل وَمِنَ الأخذَابِ مَنْ يكِرُ بَبه قُلْ إِ ماَا أمِرْتُ أن عبودَ اللهَّه وَذاَا أُشرِكَ بِه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 قابلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحي الله ما يشاء ويثبت 114. وإنك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 115. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 116. وقد مكر الذين من